وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعطفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهدون إنها ندوم ما هم فيه وذاقون ما كانوا يعملون. قال أَعِيرَ اللَّهَ أَبِغِيَكُمْ إلَهً وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِ وَإِذَا جَئَنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرعونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَدِّرُونَ أَبْلَاءَ وَيَسْتَحِيُّونَ لِصَاحِبِهِمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ فَبَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّ هَذِهِ عَشْرَةٌ فَتَمَمِّي قَوْفَ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِيَقِيْهِ هَذُو نَخْلُ فَنِّي فِي قَوْمِهِ